فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا اشهى الثمر فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر الشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر أو جن ليل كالقمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انشا خلقه وبرا وقسم احوال عباده غنا وفقرا وانزل الماء وشق اسباب الثرى احمده سبحانه فهو الذي اجرى على الطائعين اجرا واسفل على العاصين سثرا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل اذا سرى سبحت له السماوات واملاكوها وسبحت له النجوم وافلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفى والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي أرسله ربه رحمة للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدى الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العيله ولم به بعد الشتات وامن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعد اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا ونحمد الله جل وعلا ايها الاخوه والاخوات ان يسر لنا هذا اللقاء المتجدد في بيت من بيوت الله واسال الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان على غير انساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا اسال الله ان يجمعنا يوم القيامه في جنته وان يجمعنا قبلها في ظل عرشه وان يجعلنا ممن يكونون على منابر من نور يغبطهم الانبياء والشهداء اسال الله تعالى ان يحبنا وان يرزقنا محبته وان يجعل حبه جل وعلا احب الينا من كل شيء امين يا رب العالمين ايها الاخوه الكرام اعظم المجالس هي المجالس التي يتلى فيها كتاب الله وخير المساجد هي المساجد التي يتحلق الناس فيها لقراءه القران والنظر في عجائبه وتدبر اياته ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده نحن اليوم اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا فاسال الله تعالى ان يجعلنا ممن تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه وتنزل عليهم السكينه وان يذكرنا الله تعالى فيمن عنده اسال الله ان يجعل جائزتنا عند تفرقنا ان يقال لنا جميعا قوم مغفور لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز ايها لحبه الكرام كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه اذا جلس مع اصحابه قص عليهم من قصص الاولين فجلس معهم مرة وقص عليهم قصة موسى والخضر مفصلة وقد أنزلها الله تعالى مجملة في القرآن جلس معهم مرة وقص عليهم قصة أصحاب الاخدود وقد ذكرها الله تعالى مجملة في القرآن قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم قصصا من قصص موسى مع قومه التي أجملها الله تعالى في القرآن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على أصحابه فقال الله فاقصص القصص لماذا؟ لعلهم يتفكرون وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق نقص عليك من نبأ فرعون وقد سبقك نقص عليك من نبأ موسى معه وقد سبقك نقص عليك من نبأ عيسى نقص عليك من نبأ داود وسليمان ولوط وشعيب وهود وصالح كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى وقال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من انباء رسل ما نثبت به فؤادك نقص عليك قصة نوح وكيف لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً لماذا حتى نثبت فؤادك إن لبث في مكة ثلاث عشرة سنة وأنت ترى أصحابك يعذبون من حولك يثبت فؤادك أكثر كلما تذكرت نوح عليه السلام نقص عليك قصة شعيب وكيف كان وكيف كان قومه يتلاعبون بالمكيال والميزان لماذا نقصها حتى إذا رأيت من قومك من يتلاعب بالمكيال والميزان تقول قد سبق الأنبياء قد سبق أقوام من أقوام الأنبياء من قبلي من ابتلي الأنبياء بمثلهم فصبر شعيب إذن أنا أصبر أيضا نقص عليك قصة لوط وقصة صالح وكيف تعنت قومه وقالوا لصالح يا صالح تريد منا أن نؤمن بك قال نعم قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء ناقة حامل حتى نؤمن أنك نبي ثم يخرج الله تعالى لهم هذه الايه ومع ذلك يكفرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه القصص فيثبت الله تعالى بها فؤاده هذه القصص التي قصها الله في القران والله هي احسن القصص نحن نقص عليك احسن القصص لقد كان في قصصهم عبره لاولين الالباب ما كان حديثا يفترى اي قصه تسمعها من اي انسان ربما تشك هل القصة صحيحة أم كاذبة هل القصة وقعت فعلا أم أنه زاد فيها ونقص فبعض الناس لا بد أن يملح القصة إذا ذكرها ويزيد فيها وينقص لكن القصص التي تأتي في القرآن نحن متيقنون مئة في المئة أن ربنا جل وعلا حكاها لنا كما وقعت تماما وقصها الله تعالى لنا هذه القصص ليس المقصود منها فقط العب ليس المقصود منها التسلية فقط باستماعها إنما العبرة والتدبر فيها فإذا قرأت قصة موسى مع فرعون وكيف صبر موسى عندها تصبر أنت أيضا في الدعوة إلى الله إذا قرأت قصة النمرود وكيف تكبر وتحاور مع إبراهيم أيضا أنت عندما تتحاور مع أحد يكون عندك صبر كصبر إبراهيم عليه السلام عندما تقرأ قصة عيسى مع قومه أو قصة شعيب مع قومه تأخذ منها العبرة وتطبقها في حياتك كل قصص القرآن فيها عبر إن تكلمت عن التجار استشهدت بقصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إن تكلمت عن الشباب والشهوة والفتنة فتنة النساء والاختلاط ذكرت لزاما قصة يوسف عليه السلام مع امراه العزيز إن تكلمت عن الدعوة إلى الله تعالى والجهر بالحق ذكرت قصة مؤمن ال فرعون أو قصة التي أوردها الله تعالى في قريه التي في سورة ياسين إن تكلمت عن الجهاد في سبيل الله وجدت قصصا تفيدك في ذلك ما حكاه الله تعالى من قصة بدر وقصة احد إلى آخر ذلك هذه القصص التي في القرآن ينبغي أن ننزلها على حياتنا تعالوا اليوم نقف مع قصة نحن نقرأها أيها الاخوه والأخوات في كل أسبوع من قرأ سورة الكهف جعل الله تعالى له نورا بين الجمعتين وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك بفعله ولذلك سوره الكهف ذكر الله تعالى فيها اربع قصص ذكر قصه اصحاب الكهف وقد تقدمت معنا في درس سابق ثم ذكر قصه التي بين ايدينا اليوم قصه صاحب الجنتين وما فيها من عبر ذكر قصه موسى والخضر وذكر قصه ذي القرنين من هو هذا الرجل الذي سنتحدث عنه اليوم من هو صاحب الجنة وما معنى قول الله جل وعلا فجرنا خلالهما نهرا هل هي عدة انهار ام أم أنه نهر واحد ولماذا ذكر الله تعالى أنها عبارة عن نخل وعنب لماذا لم يذكر أنواع أخرى التين مثلا لماذا خصها بهذا فقط هل هما رجلان معروفان ما السبب في ان أمواله تلفت هل هو أصابها بعين هل ممكن الواحد يصيب نفسه بعين هل ممكن أن تقف أمام المرآة فيعجبك شكلك وتصيب نفسك بعين أو مثلا تركب سيارتك وإذا رأيت السيارة راسية على الطريق وما فيها مشاكل ممكن تصيب سيارتك بعين هل هذا ممكن ان يصيب الإنسان ما له أن يصيب نفسه هل ممكن إنسان مثلا يصبح يتمرن في صاله رياضية ثم يحمل عدد من الأثقال بعدين يعجب بنفسه كيف استطعت أن أحمل هذا الثقل فيصيب نفسه بعين هل هذا ممكن يقع هذا سنتحدث عنه إن شاء الله وكيف يتق الإنسان أيضا مثل ذلك يقول الله جل في علاه واضرب لهم مثلا رجلين هؤلاء الرجلان قيل إنهما رجلان من بني إسرائيل أحدهما مؤمن اسمه يهوذا والثاني كافر اسمه قطروس وقيل إنهما رجلان في مكة أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة وهو زوج ام سلمة فلما مات عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام والثاني رجل من قريش أو رجل من ثقيف كافر وهو أبو الأسود ابن عبد يالي ذكر هذا وذكر هذا نحن لا يهمنا من الرجلان الذي يهمنا ما هي العبرة التي تترتب على هذا ذكر الله تعالى هذه القصة بعدما ذكر أن قريشا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الذين هم من الضعفاء كخباب وعمار بن ياسر وبيلان وكانت قريش تقول للنبي عليه الصلاة والسلام تريدنا أن ندخل في الإسلام معك فيقولون فيقول لهم نعم يقولون إذا نحن لا نتنزل أن نجلس في مجلس نسمع حديثك وفيه خباب وعمار أطرد هؤلاء فاذا طردتهم نحن يمكن أن, أن, ان نحضر عندك فانزل الله تعالى هذه الايات وفيها بيان ان التفاضل بين الناس ليس بكثره المال ولا بالعز والشرف وكثره النفر انما التفاضل بالايمان والقرب الى الله جل وعلا فقال سبحانه واضرب لهم مثلا رجلين اضرب لقريش الذين يتكبرون عن الجلوس مع خباب وبلال اعطهم مثلا عن امم سابقه واضرب لهم مثلا رجلين ما خبرهما جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا هما كانت الجنتان الجنه هي البستان العظيم الاشجار الذي يجن ما تحته يعني يغطي ما تحته ولذلك يسمى الترس الذي يحمله المقاتل في القتال الذي يتقي به ضربات السيوف يسمى مجن لانه يغطي اليد التي وراءه الجنه سميت جنه لان اشجارها متشابكه فتحجب الضوء عما تحتها تغطي ما تحتها فهي من كثره اشجارها سميت جنه هذا له جنتان ليست جنه واحده جنه عن يمين وجنه عن شمال والمسافه التي بين الجنتين جعلنا بينهما زرعا يعني ليست اللي بين الجنتين ارض زرعاء جرداء قحط لا وإنما حتى بين الجنتين رزقه الله تعالى ان جعل بينهما زرعا وذكروا بأن العنب والرطب قالوا هي أطيب الثمار ولما كانت أطيب الثمار جعل الله تعالى الوصف واقعا عليه قال جل وعلا هنا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا هؤلاء هذه الجنتان لم تكن تنقص شيئا من الثمر الذي تثمره يعني ما كانت تخرج شيئا وكثير منه يفسد او يتسلط عليه الجراد او العصافير وتفسده لا حمى الله تعالى ثمره ثمره ما ينقص ولا شيء فلم لا تظلم منه شيئا أبدا وإضافة إلى ذلك إذا أراد ان يسقي الجنتين ما يحتاج يفعل كما يفعل غيره أنه يحفر في الأرض ويستخرج الماء من البئر ثم يأتي بعمال ويجعلون له قنوات في التراب ويسكبون الماء يطلعون الماء من البئر ويسكبونه في القنوات ويجعلونها تمشي لا رب العالمين ريحه فجر بين الجنتين نهر وصار هذا النهر يجري من الأرض ويخرج من الأرض ويجري بينهما فيسقي ثماره ويسقي أشجاره دون أن يكون منه ادنى تعب يعني رب العالمين أنعم عليه بأنواع النعم كيف تعامل هذا الرجل مع هذه النعمة الناس أيها الأفاضل أنواع في التعامل مع النعم من الناس من يطغى كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآاه استغنى ومنهم من يزداد تواضعا وينكسر ويعرف هذه النعمه لله ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امثله على هذا وذكر عليه الصلاه والسلام ان ثلاثه من بني اسرائيل اراد الله تعالى ان يبتليهم فكان الاول أبرص والثاني اقرع والثالث اعمى فاراد الله تعالى ان يبتليهم ان يمتحنهم ويمتحن ايمانه فبعث ملكا على صورة رجل إلى أولهم إلى الأبرص والبرص كما تعلمون بياض مرض بياض يخرج في في الجلد فيكره الإنسان وجوده في جلده فجاء هذا الملك إلى الأبرص سلم عليه وقال انت ماذا تتمنى إيش أعظم أمني عندك في حياتك قال والله يا أخي أنا أتمنى جلدا حسنا أنا أتمنى أن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له الناس يحتقروني لما يروني لاني عندي نوع من المرض أتمنى أن الله يزيل هذا عني فمسح على جلده فصار له جلد حسن ففرح أصلا هو لا يريد أكبر من كذا لكن الله زاده قال له هذا الرجل اللي هو ملك قال له أي المال أحب إليك قال البقر قال فأعطاه بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها ثم تركه وذهب الرجل تعجب الآن زال عني المرض واعطاني مالا أيضا يعني قلب حياتي مئة وثمانين درجة ثم مضى إلى الأقرع ودخل عليه وقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له قال فمسح على رأسه وصار شعره حسنا وهذا يذكرني ب نبينا عليه الصلاة والسلام كان من معجزاته مثل ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي قد تمعط شعره تساقط شعره إما بسبب ثعلبه أو مرض فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على شعره وشوفه وظهر له شعر حسن ومر عليه الصلاة والسلام ببئر قد نقص ماؤها فاشتكوا إليه ذلك قالوا نحن حفرنا وتعبنا ونقص الماء فتفل صلى الله عليه وسلم فيها ودعا الله أن يبارك فيها فانتفجرت بالماء الزلال فقوم مسيلمة يدعي إنه نبي أيضا وكان قد أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تنبأ قال من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله إن الله قد بعثني نبيا كما بعثك نبيا فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين صدق إنه نبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقلبوا ورقته واكتبوا عليها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فمسيلمة قال له قومه كانوا يتنافسونهم ويعني كلما رأوا شيء عند المسلمين قال له قومه يا مسيلمة هذا محمد النبي اللي في الحجاز صلى الله عليه وسلم هذا جاء إليه بصبي قد تمعط شعره مريض تساقط الشعر ومزح عليه وانطلق شعره حسن نريد نفعل مثلهم حتى ما يكونوا أحسن منا عندنا ولد شعره يعني جيد بس نبغى يصير أحسن شوي قال جيئوني بأي غلام أمسح على شعره قالوا فجاءونه بغلام فمسح على شعره فتساقط شعره فصار أصلع قالوا وصارت جرية الولد هذا كلهم صلعان بسبب مسيلمة قالوا ومروا به على بئر قالوا له يا مسيلم البئر هذه فيها ماء لكن نريد الماء يرتفع تفلك كذا منك يا مسيلمة ودعاء وما هم الحجاز عملوا كذا وصار البئر عندهم مليان ماء قالوا فتفل فيها مسيلمة فانقلب لون الماء أصفر كبول الحمار فما هو بكل واحد يمسح ما هو بتلقى لك أي واحد أصلتك تمسح رأسه وتقول إن شاء الله أنا لا هذا يعتمد يعني على إكرام من الله جل وعلا أو معجزه يجريها الله تعالى على من يشاء. فهذا الملك الذي في صورة رجل يسألها الأقرع يقول له أي شيء حب إليك؟ قال الشعر الحسن فمسعى على رأسه فانطلق له شعر حسن ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل فأعطاه ناقة عشرة يعني في الشهر العاشر والناقة في الغالب تلد في سنة ثم مضى الى الأقال بارك الله لك فيها ثم مضى إلى الأعمى وقال أي شيء حب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري أنا أعمى ويحقرني الناس لذلك أنا أريد أن يرد الله بصري فمسح على عينيه فرد الله بصره ثم قال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطاه شاة حاملة وقال بارك الله لك فيها شوف الآن كل واحد كيف تعامل مع النعمة التي أعطاه الله تعالى ترى النعم التي تأتيك لا تأتيك فقط بقوتك وجبروتك بعض الناس يظن أن النعمة جاءته بذكائه وشهادته لو شاء الله تعالى لجعلك غبياً كفلان وفلان أو جعلك قليل القدرة الجسدية أو, أو معاقاً كفلان وفلان مثل ما ذكر أهل العلم انواعا من الناس وقعوا في مثل ذلك نحن قسمنا بينهم معيشتهم لو شاء الله تعالى لجعلك أقل من ذلك ثم لما مضى وقت بعث الله تعالى هذا الملك إليهم ليبتليهم ليمتحينهم كيف يتعاملون مع هالنعمة فلما جاء إلى الأبرص وجاء هذا الملك في صورة رجل أبرص نفس الشكل الذي كان عليه هذا الأبرص في السابق وجاء وقال أنا رجل أبرص وفقير وليس عندي مال ويحقرني الناس أنا ما أريدك تشفيني أنا أريدك فقط أن تعطيني يعني بقرة أتبلغ بها إلى أهلي أنا أولادي ضعف ومساكين أعطني بقرة على أقل نعيش من لبنها فقال له ذلك اللي كان أبرص قال الحقوق كثيرة ولا أملك لك شيئا وهو عنده وادي مليان من البقر البقر تناسل وكثر فقال أعطني قال ما عندي شيء قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص فقير مثلي الملك يقول له قال لا لم أكن كذلك هذا المال ورثته كابرا عن كابر هذا اصلا اموال هذه اموال اجدادي احنا اصلا عائله ثريه كابرا عن كابر فقال له ان كنت كاذبا فصيّرك الله الى ما كنت الله يرجعك مثل ما كنت اذا انت كذاب فصيّرك الله الى ما كنت عليه وتركه ومضى ثم جاء الى الاقرع اللي كان اقرع والان شعره حسن وعنده ابل ونوق فجاء اليه وساله قال أنا أجاء في سورة رجل أقرأ قال أنا رجل أقرأ تنظر إلى شكل الناس يحقروني وفقير أريد منك ناقة بس أركبها أعود إلى أولادي وأطعمه من لبنها أرجوك حتى نعيش قال ما عندي شيء الحقوق كثيرة قال كأني أعرفك ألم تكن أقرأ مثلي ويحقرك الناس فرزقك الله قال أنا ما كنت كذلك وهذا المال ورثناه كابرا عن كابر اصلا أجداد كلهم تجار قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه إذا كنت كذاب الله يرجعك مثل ما كنت عليه ثم مضى إلى الأعمى في صورة رجل أعمى هذاك الأعمى أبصر الآن ويشتغل في الغنم ما درى إلا داخل عليها الأعمى اللي هو ملك فجاء هذا الملك في صورة أعمى ووقف بين يدي هذا الذي كان أعمى وقال له اني رجل اعمى وفقير اريد شات اتبلغ بها الى اولادي اعطيها اولادي نشرب من لبنها ونعيش فقال له ذلك الرجل اللي كان اعمى شوف التعامل مع النعمه يعلم انه كما قال رب قوم قد غدوا في نعمه زمنا والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم ثم ابكاهم دما حين نطق كل ممكن يسكت عنك احيانا يعني المصائب ثم تنزل بك فجاه يا نائم الليل مسرورا باوله ان المصائب, إن المصائب قد يتركنا اسحارا فقال ذلك الاعمى اللي كان اعمى قال اما والله لقد كنت اعمى مثلك فرد الله الي بصري ورزقني وكنت فقيرا فرزقني الله خذ من هذه الشياه ما تشاء فوالله لا ارزاؤك لا امنعك عن شيء منها فقال له ذلك الملك بل بارك الله لك في مالك أنا رسول الله إليك ما نبغى منك شياح جئنا نختبرك بارك الله لك في مالك أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبك صاحبك قد رجع مثل ما كان وأنت بشكرك لهذه النعمة ثبتها الله تعالى عندك يقول ابن عباس كانوا يسمون شكر النعمه الحافظ الجالب قيل له كيف قال ان النعمه اذا نزلت فشكرت حفظ هذا الشكر حفظ النعمه عندك هذا حفظ هذه النعمه عندك فهو يحفظها واذا كان عندك نعمه قليله فشكرت الله عليها زادك الله وجلب اليك غيرها فهو حافظ وجالب هنا هذا الرجل اللي اتاه الله تعالى من الاموال كيف تعامل معها فجرنا خلالهما نهرا قيل هي انهار كثيره وقيل هو نهر واحد لكن جعلت له مجاري قنوات متعدده حتى يمر على جميع هذه الثمار قال الله جل وعلا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره هذا الغني الكافر امسك بيد هذا الفقير تعال اريك مزرعتي تعال نتمشى في البستان عندي وهذا مثل للغني للغني الكافر والفقير الصابر الشاكر وأيضا انظر كيف وصف الله تعالى الجنتين وصفا ما قال الله جل وعلا جعلنا لأحدهما جنتين فقط لا وصف لك نوعية الثمر اللي في الجنتين وكيف إن أنواع ما هي أنواع الثمر والنهر أين موضعه والزرع العادي أين مزروع بين الجنتين وحففناهما بنخل يعني في النصف في عنب والنخل حولها شوف دقة الوصف حتى تتخيل فعلا الواقعه التي بين يديك وكان له ثمر فقال لصاحبه كيف الحين كافر وصاحبه مسلم يجوز الواحد يصاحب كفار نعم يجوز انك تصاحب الكافر وتجالسه أهم شيء لا يتأثر دينك بذلك وان كنت إن كان يطرح عليك شبهات اللات أن يكون عندك من العلم ما ترد به هذه الشبهات أن لا تأذن له أن يفعل معاصي أمامك ما هو بكافر والله وماسك الخمر وقاعد يشرب أمامك وأن تقول لا والله أنا أحمي نفسي لا يجوز تجالس وهو يشرب الخمر أو أن تجلس على مائده يدار فيها الخمر أما واحد فرضا في العمل معه واحد كافر ولا هندوسي ولا نصراني ولا على أي ملة كان فهو يضحك معاه ويسولف معاه وقال تعال نطلع اليوم البحر تعال نطلع اليوم للسوق مع بعض هذا جائز خاصه إذا كنت تقصد أن تؤثر فيه بالخير أن تريه يعني التعامل الإسلامي كيف يكون أن تحتوي قلبه أن تحببه فيك والإحصائيات اليوم تقول في من يدخلون في الإسلام يقولون أن أكثر من ثمانين في المئة ممن يدخلون في الإسلام يدخلون بسبب تعامل المسلمين معه تخيل وعشرين في المئة منهم يدخلون بسبب أنهم قرأوا عن الإسلام حضروا مناظرات مثلا قدمت إليهم دعوة مباشرة لكن ثمانون في المئة دخلوا في الإسلام بسبب تعاملات المسلمين معهم وأيضا أن اعدادا من الكفار أخذ صورة سيئة عن الإسلام بسبب ايضا تعاملات المسلمين معهم فهو لا يحكم على الإسلام من خلال ما يقرأ من كتب يحكم على الإسلام من خلال تعامل محمد وأحمد وخالد ومحمود وصالح وعبد الله ويقول هؤلاء هم المسلمون انظر كيف تعاملهم ولذلك هذا المسلم إصاحبه الكافر إما هو جاره أو غيره والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي خياط كما في مسند الإمام أحمد دع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وحضر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وجلس وكانت إهالة سنخة وخبز شعير وأكل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لغلامه يوما انحر لنا شاتا كان قبل, قبل دخول وقت الصلاة بقليل فبدأ الغلام ينحر الشات فقال له عبد الله بن عمر اذا نحرتها فلا تنس جارنا اليهودي قال طيب اظل ينحر ويقطع ثم جلس قليلا بعدين قال له يا غلام انتهيت قال ليس بعد قال لا تنس جارنا اليهودي يعني تعطيه من اللحم ثم اذن للصلاه فخرج عبد الله بن عمر مع اصحابه والحديث في, في صحيح البخاري هذا الاثر فمر بغلامه غلامه يقطع خلص يعني يقطع اللحم فقال له لا تنسى جارنا اليهودي وهو طالع اذا بينه وبينها اليهودي علاقه يهديه ويقبل هديته النبي عليه الصلاه والسلام اهدى الى المقوقس وكان امير الاسكندريه اهدى اليه هديه فالمقوقس رد للنبي صلى الله عليه وسلم هديه ارسل اليه ماريه القبطيه التي تسراها النبي عليه الصلاه والسلام ولدت له ابنه ابراهيم ومعها ايضا جاريه اخرى وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم دابه فالمقصود ان التعامل مع الكافر الهديه بالمجالسه بالمحاوره بالمصاحبه هذا ليس فيه باس بشرط ان لا يكون عنده شبه يفسد عليك بها دينك وعقلك وان يكون لك ايضا انت هم في ان تقربه اكثر واكثر الى الاسلام فهنا سماه الله تعالى صاحبه قال وكان له ثمر يعني هذا الكافر عند الثمر دخل في الوقت اللي العنب طالع والتمر طالع الجنة يعني يسر من يراها دخل بهالثمار يفتخر على صاحبه تعال تعال حتى أريك مزرعتي تعال شوف الثمر اللي عندي يعني وكان له ثمر يعني دخل وقت الحصاد وقت جني الثمر ما دخل ولسه الموسم ما جاء لا أدخل صاحبه لما تمت المناظر تماما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من كمالا واعز نفرا انا اكثر من كمالا شوف انا عندي هالزروع وفيه نهر ما يحتاج اجيب عمال كثير يطلعون الماء من البئر وعندي هالثمر شوف الثمر يعني استطيع اني ابيعه واحصل على الاموال واشتري ما شئت وايضا انا اعز نفرا النفر هو الرهط الذي حول الرجل الرهط يعني جماعته والاصل ان النفر هم ما بين الثلاثة إلى التسعة تقول جاء جاء نفر من الناس ما تقول إذا كانوا وصل عددهم إلى خمستاعش أو إلى عشرين ما تقول جاء نفر إنما يقال ما بين الثلاثة إلى التسعة لكنه استعمل هنا على إطلاقه على الرهط وأعز نفر يعني أنا قبيلتي عزيزة والإنسان غالبا يفتخر إما بكثرة ماله أو بعلو قومه ولذلك يقول يوم القيامه ما اغنى عني مالية هلك عني ايش سلطانيه السلطان هو الركن الشديد الذي يتك عليه الانسان ولذلك الى اليوم تجد الواحد اذا افتخر قال مثلا انا عندي مال كثير وانا ايضا مثلا ابني يشتغل في المكان الفلاني وعمي في المكان الفلاني وانا خالي هو التاجر فلان يفتخر بمن لهم شان من قومه فهو يفتخر بماله ويفتخر بنفره أو يفتخر بأحدهما إن لم يكن عنده الاثنان فهذا يقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ثم طبعا هذا الافتخار بالمناسبة منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والأدهى إذا كان فقيرا ثم اغتنى ثم بدأ بعد ذلك يعني يفتخر على الآخرين ويتكبر قال الله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ظالم لنفسه لانه كان سببا في عذابها يوم القيامه والانسان قد يظلم غيره باخذ حقوقهم او منعهم حقوقهم وقد يظلم نفسه اذا كان يبعدها عن الحق كما قال الله جل وعلا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم اول صنف ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال الظالم لنفسه اللي يقصر في الواجبات والمقتصد اللي يفعل الواجبات لكن ما يفعل السنن والسابق بالخيرات هو اللي يفعل الواجبات ويفعل السنن ايضا يصلي الضحى ويصلي الوتر ويصلي سنن الرواتب ويتصدق ويصوم النوافل وغيره فهو ظالم لنفسه لانه جعل نفسه مع معاصية لله مستحقه للعذاب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ومتكبر طبعا بماله والله جل وعلا يقول وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا سفا الا من امن وعمل صالحا الانسان اذا رزقه الله تعالى المال ثم مع انفاقه على اولاده وعلى نفسه تعرف بهذا المال على وجوه الخير هذا بلا بلا شك هذا نور على نور كما قال الصحابه الفقراء للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى قال لما أهل الدثور أهل الأموال يعني قال لماذا هذا بلال يشتكي وخباب وخبيب يا رسول الله نشتكي من عبد الرحمن بن عوف ومن أبي بكر نشتكي من هالتجار لماذا فعلوا بكم قالوا يا رسول الله هؤلاء أهل الدثور التجار يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق يا رسول الله كيف يسبقون يعني ما نريدهم يسبقون في شيء لكن ما عندنا فلوس نتصدق وقال عليه الصلاه والسلام ألا ادلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم قالوا نعم علمنا شيء نسبق به هؤلاء التجار قال تسبحون في دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وتحمدون ثلاثة وثلاثين وتكبرون أربعا وثلاثين هذا في رواية وفي روايات أخرى أن كلها ثلاث وثلاثين ويختم المئة بلا إله إلا الله ودول الشركة لا إلى آخرة قال فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم فرح الصحابة بذلك وخرجوا فلما انتهت الصلاة وإذا خبه بسبح وبلال يسبح وابو هريرة يسبح وابو ذر يسبح فالتفت عبد الرحمن بن عوف وابو بكر التجار ماذا تفعلون قالوا هذا ذكر علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام طيب علمونا فتعلموه منهم فصاروا يقولون مثلهم فرجع الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قال نعم قال هؤلاء الأغنياء سمعوا بما قلت لنا ففعلوا مثلنا علمنا شيئا آخر فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا رأيت غنيا قد وسع الله تعالى عليه ف بنى مسجدان وكفل يتيما وطبع كتبان و... ونشر الدعوة في كل مكان و... وقلت في نفسك يا ليت عندي من المال مثل ما عنده والله لا أفعل مثله ب... فأنت بإذن الله شريك له في مثل أجره لأنه ما منعك من عمله إلا العجز عنه مثل مثل الإنسان اللي كل ليلة يصلي الوتر فليله من الليالي مرض مرضا شديدا فلم يستطع أن يصلي هذا يحسب له الأجر كأنما صلى كما في الأحاديث في ذلك فهذا الرجل دخل جنته وهو ظالم لنفسه فلما رأى هذه الأموال وقد فتن بهذا المال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا تبيد يعني تفنى يقول هذه الجنة العظيمة اللي جذورها في الأرض والنخل صار عمره الآن سنين طويلة وبعيد عن الأمراض وله جذور في الأرض والماء موجود كثير هذا لا يمكن يفنى إيش اللي يفنيها هذه هذا لو يتجمع جراد الدنيا كلها ما أكلها ما أظن أن تبيد هذه أبدا ثم ازداد غيه وقال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا حتى الساعة الآن هو يتكلم مع الفقير المؤمن يقول له أن تقول فيه يوم قيامة وتقول ان يوم القيامة يفنى كل شيء ما فيه يوم قيامة وبعدين حتى لو فيه يوم قيامة اللي يعطاني هذا النعيم في الدنيا أكيد يحبني بيعطيني مثله يوم القيامة مثل ما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه ظنوا أنه ما دام الله يعني ترك عذابهم في الدنيا معناه أن الله يحبهم والله تعالى يقول يحسبوا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما فهذا يقول دام الله أكرمني في الدنيا إذن بيكرمني في الآخرة وهذا المقياس خطأ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلك الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب قد ملك فرعون خمسمائة عام فهو لما يعطي الله تعالى الإنسان إنما يعطيه بما يبذل من جهده لا يدل على ان الله تعالى افقر فلانا لانه يبغضه واعطى فلانا من المال لانه يحبه كلا المقاييس لا تقاس بمثل هذا قال وما اظن الساعه قائمه ثم قال ولئن رددت الى ربي يعني على فرض ان فيه يوم قيامه على فرض لو فيه يوم قيامه ترى بيض يكون وضعي احسن من وضعك ترى انا اليوم غني وانت فقير صح حتى يوم القيامه بصير انا غني وانت فقير وهذا يعني الشك في وقوع القيامه واليوم الاخر هذا كان موجودا في السابق الم تعلم بان عقبه بن معيط اقبل الى النبي عليه الصلاه والسلام ومعه عظم وجد له عظم من ميته على الارض نخر ضربته الشمس حتى اصبح نخرا سهل انه يفتت وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وفتت العظم وقال يا محمد تزعم أن الله يحيي هذا بعد موته فكانوا ينكرون الآخرة ويستحيلون في أذهانهم أن الله ممكن يرجع الخلق فقال عليه الصلاة والسلام نعم يحييه بعد موته ويحييك ويدخلك النار يعني أن القيامة سوف تقع وهذا الشك في وجود الآخرة كان موجودا ذكروا أن أبا العلاء بن المعري قالوا كان عنده نوع من الشك بالمناسبة أبو العلاء ابن المعري كان شاعرا وبليغا لكن سبحان الله يعني كان ذكيا ولم يكن ذكيا كما قال ابن تيميا وإن هو بليغ من بلغاء العرب ذكروا أن أبو العلاء المعري دخل مرة إلى المسجد مع الخليفة في الليل قالوا فدخل وكان في المسجد ناس نائمين فكأن قدمه وطأت على قدم واحد من هؤلاء النائمين فالنايم هذا آلمته رجله واستيقظ وما يدري من هذا اللي وطأ رجله فقال ما تشوف ما ترى يا كلب يعني ما تشوف يا كلب يكلم أبا العلاء المعري أبو العلاء المعري ما تعود يقال له يا كلب يقال له يا شاعر يا بليغ يا إمام اللغة أما كلب أول مرة يسمعها فقال أبو العلاء الكلب هو من لا يحفظ سبعين اسما للكلب اذا تقول لي كلب وانا عالم من علماء اللغه احفظ للكلب سبعين اسم اطلقتها عليه العرب نشوف من الكلب انا ولا انت انا, أنا العالم ولا انت يا جاهل ثم مضى شكل الرجل ما فهم اصلا وكمل نومه مضت اكثر من ستمائه وسبعمائه سنه فجاء السيوطي وقراها القصه وثارت حفيظة وقال كيف اللي ما يعرف سبعين اسم للكلب معناه وكانت العرب بالمناسبة يعني تسمي الشيء احيانا عددا كبيرا من الأسماء السيف له أسماء كثيرة الـ الـ الـ الأسد له أسماء كثيرة إلى غير ذلك ومن ذلك الكلب فقرأ السيوطي هالقصة وقال كيف يعني اللي ما يحفظ سبعين اسم للكلب هو كلب فذهب السيوطي يقلب كتب اللغة ويسأل العرب حتى جمع سبعين اسما للكلب وألف رسالةً سماها التبري من معرة المعري التبرة ترى أنا يا المعري لو أقابلك ماني بكلب أنا حفظت سبعين اسم يقول التبري من معرة المعري في ذكر سبعين اسما للكلب ثم نظم قصيدةً فيها سبعون اسما للكلب فالمقصود من هذا أبو العلاء المعري كان عنده شيء من الخلل فكان يقول زعم المنجم والطبيب كلاهما قال المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجساد يقول المنجم والطبيب كلهم قالوا ترى ما في بعث يوم القيامة قال المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أنا بصلي إن كان قولكم صحيح ما فيه بعث أنا ما خسرت شيء كلها خمس صلوات في اليوم وخلصنا إن صح قولكما فلست بخاسرين أو صح قولي فالخسار عليكما يقول إذا ما فيه يوم قيامة أنا مني بخسران الرياضة زينة وأنا صليت اعتبرها رياضة لكن إذا كان فيه يوم قيامة أنتم اللي بتتورطون لأنكم ما صليتوا طبعا هذا الشك هذا الشك بحد ذاته كفر كونه يشك في يوم قيامة ولا ما فيه هذا كفر الله تعالى أمر باليقين في ذلك وبالآخرة هم يوقنون واليقين قالوا هو أعلى أنواع التصديق ولذلك هذا الرجل اللي ذكره الله تعالى في قصة الجنتين مشكك يقول شوف أصلا ما في قيامة وإذا في قيامة ولا اردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يعني مصيرا يوم القيامة هذا الرجل المؤمن كان شجاعا ما سكت وقال انا فقير مسكين واخاف اتكلم وانحرج اخاف يحرجني اكثر اخاف لا كن عزيزا ودافع عن الحق باسلوب حسن ومقنع كما قال الله تعالى لموسى لا تخف انك انت الاعلى وقال الله لله العزه ولرسوله وللمؤمنين انت عزيز بايمانك وبدينك لا تكن اذا كنت صاحب حق لا تكن منخنسا ذليلا لا اجهر بالحق ودافع عنه باسلوب حسن مقنع رفيق كن داعيه الى خير ليس عنيفا ولا ولا سيء التعامل هذا الرجل الفقير المسكين ينظر لكل هذه النعم ويعلم ان صاحبه اكثر مالا واعز نفر ومع ذلك ما سكت قال الله قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك كيف تقول الا إن رددت الى ربي يعني عندك شك أنك ترد ولا ما ترد كيف تقول لن تبيد هذه أبدا يعني ما في يوم قيامة وفناء على كل شيء طيب السؤال أنت لو وقع لك مثل هذا لو إنسان تكلم بشيء فيه كفر متى تحاور وكيف تحاور وإيش الأسلوب اللي تحاور فيه وهل كل الناس يحاورون بالعلم أم بعضهم يقال له شيئا يسكته فقط أولا اذا اثير موضوع انت لا تعرف كيف ترد عليه فامسك عنه يعني واحد فرضا جاء يحاورك في تعدد الزوجات في الاسلام او لماذا المراه تاخذ نصف ميراث الرجل مثلا وانت ما عندك ردود من البدايه لا تدخل في الموضوع قل ترى في ردود على كلامك والعلماء ردوا لكن انا احتاج اني اراجع الموضوع لكن لا تدخل يا ابني في نقاش وأنت تعلم أنك غير قادر على إقناع الشخص الذي أمامك أو إذا كانت لغتك لا تساعدك أحياناً واحد يدخل في نقاش مع إنجليزي أو فرنسي أو كذا إذا كان ما عندك لغة تساعدك من البداية لا تضعف الحق بأن تتكلم عنه وأنت ربما لا تستطيع أن ترد عليه هذا إذا كان نقاش علمي أحياناً يكون اللي امامك لا يناقش نقاشاً علمياً يناقش نقاشاً هكذا فقط لأجل التشويش هذا قد يحتاج أحياناً اسلوب أشد حدثني مرة الشيخ الزنداني وهو ممن اعتنوا بالإعجاز العلمي من قديم الاعجاز العلمي في القرآن والسنة ذكر أنه ألقى مرة محاضرة عن الإعجاز العلمي وذكر القرآن وما فيه من عجائب وكان مما قال, قال القرآن في كل شيء القرآن في كل الحقائق القرآن يقول فقام واحد لابس قبعة قال لحظة لحظة يا دكتور عندي سؤال طيب قطع الكلام لكن ما في مشكلة تفضل قال أن تقول القرآن في كل شيء القرآن في كل الحقائق كل شيء نريده موجود في القرآن قال نعم الله يقوله مهيمنا عليه يعني تبيان لكل شيء فقال طيب وكشف قبعته قال طيب صلعتي هذه في القرآن طبعا هذا مستهزئ هذا ما هو ما هو يبحث عن الحد يقول صلعتي في القرآن ها أنت تقول القرآن في كل شيء صلعتي في القرآن وكان أصلع فقال نعم في القرآن قال إيش الآية قال قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكده أنت أنت أنت صلعتك نكده ما يطلع فيها نبات لو فيك خير طلع لك شعر طبعا لا يعني ان الأصلع ما يطلع له شعر أنا أنا فيني صلع على بأس بحجمها أيضا لا لا انا بعد فيني صلى على لكن ستره الله بهالغتر لكن لكن المقصود ان احيانا الشخص اللي امامك يكون غير باحث عن الحق اساسا هو اصلا لا يبحث عن الحق انما يريد التشويش فهو محاوره بحسب الشخص الذي امامك صح منهم من يحتاج ان يكون مع اداب حوار ومنهم من يحتاج الى اسكات يقول الله جل وعلا قال له صاحبه صاحبه المؤمن وهو يحاوره يناقشه والحوار هو مراجعه الكلام مراجعه الكلام يعني تقول مثلا كلمت فلان فما احار جوابا يعني ما ارجع الي الكلام فاذا حاورك اذا راجعك الكلام صار هذا حوار بينكما قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا قالوا أصل النطفة من النطف وهو السيلان وذلك أنه يسيل من الرجل ثم يستقر في رحم المرأة فتحمل بإذن الله وبين له أصل خلقته ليقول لها اللي خلقك من نطفه ومن تراب حتى صرت رجل هذا قادر على أن يهلكك لأنه هو الذي خلقك كما قال الله أفعين بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد وكما قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقال سبحانه وتعالى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ثم قال هذا المؤمن لكنه والله ربي هذه الآية فيها قراءتان فيها قراءة لكن من غير ألف وفيها قراءة لكن وهي قرأ بها ابن عامر ويعقوب وغيره. والمثبت عندنا في في المصحف في حفص هي لكننا قالوا اصلها لكن انا هو الله ربي فكانه قال لكن انا هو الله ربي الى اخر الايه فدمجت الانا مع لكنه لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ثم بين له كيف ينبغي انك تتعامل مع المال أنت لما دخلت جنتك كيف المفروض تتعامل ما هو بتتكبر وتعجب وتقول ما هذه الجنة العظيمة أوه ما هذا الشجر الكبير ما أطيب وأزين واحسنها الثمر ما ما أظن إن هذا يبيد ابدا أنت صبته بعين الآن بدل ما تقول يا ربي بارك لي يا ربي أحمدك على أنك أعطيتني كم زكاة ليخرجها المفروض تتعامل مع النعمة التعامل الشرعي لكنه والله ربي ولا أشرك بربي احدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا ثم دعا عليه فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك الله اللي رزقك هالجنة يا ربي أعطني أحسن منها مثلما يقول شخص مثلا أنت أصلا كذا وكذا عشان كذا الله مثلا ما اعطاك هالوظيفه ولا ما اعطى فتقول يا ربي ارزقني احسن من وظيفتك يا ربي ارزقني احسن من بيتك اللي تفتخر به يا ربي ارزقني احسن من اولادك اللي تفتخر بهم يا ربي ارزقني اجمل واحسن من زوجتك التي تفاخر بها هنا المؤمن دعا عليه فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا قال يرسل عليها حسبانا قيل الحسبان هو الصاعقه وقيل هو الجراد والجراد اذا اقبل ثم اخذ ياكل الاخضر واليابس ياكل العنب وياكل ورق العنب وياكل التمر اللي على الشجر والرطب يفنيه افناء وكان الناس يخافون منه ولذلك قوم فرعون لما كذبوا بعث الله تعالى عليهم تسع ايات من ضمنها الجراد قال الله تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فجعل الله تعالى الجراد من العقوبات ومن الجند التي ارسلها على قوم فرعون فهنا المؤمن يقول الله يسلط الجراد على جنتك هل اللي جعلتك تتكبر علي وتتكبر على ربك وتنكر الاخره الله يهلكها ويسلط عليها الجراد قيل حسبانا صاعقه وقيل الجراد وقيل ان ينزل عليها عذابا محسوبا كما قال جل وعلا الشمس والقمر بحسبان يعني تمشيان بحساب دقيق الشمس والقمر تمشي بحساب دقيق فكان المؤمن يقول الله يسلط عليها عذابا محسوبا لها حسابا دقيقا يهلكها بحسبان سلط عليها حسبانا من السماء يعني شيئا محسوبا فتصبح صعيدا زرقا الصعيد هي الارض المستويه يعني بدل ما كان هالمكان ما شاء الله ربوه عليها ثمر وهنا مثلا النخل بالشكل الفلاني الله يسلط عليها جرادا او صاعقه او غير ذلك وتصبح كلها ارض مستويه وغير ذلك يختلط الماء بالثمار وتصبح زلقه يصبح تمشي تطا رجلك على عنب وتمر وتزلك ما تستطيع حتى انك تدخل على مزرعتك شوف الدعاء كيف فصله له ثم ذكر ايضا دعاء اخر قال او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا انت الحين بدل, بدل ما تحمد ربك ان جعل النهر يجري بينها وانت ما تتعب في استخراج الماء الماء يطلع من نفسه ويتوزع بدل ما تقول يا ربي أشكرك على هذه النعمة تتكبر وتطغى الله يجعل الماء يدخل في الأرض مسافة طويلة ما تستطيع له طلبة مهما تحفر تحفر تحفر ما تقدر تطلع الماء فتموت هذه الأشجار والعنب والنخيل بسبب العطش كما قال الله تعالى قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يعني لو أصبح الواحد الآن يحفر الأرض مئة متر مئتين متر ألف متر ألف خمسمائة متر ما فيه ماء ماذا سيصنع ولذلك كلما كثرت الأمطار واقترب الماء كثرت الزروع ورخصت الأسعار لأن الناس يسقون زروعهم بماء يسير أما إذا صعب استخراج الماء ارتفعت الأسعار مع ذلك وشقت حياة الناس عليهم فهذا المؤمن دعا عليه بهذين الدعائين العقوبات أنواع منها عقوبات معجله في الدنيا كعقوبة التي أصابت هذا الرجل ومنها عقوبات مؤخرة في الآخرة فقد يستمر الإنسان في طغيانه حتى يموت فإذا مات عذب في الآخرة وود لو أنه عذب في الدنيا ليهون عليه عذاب الآخرة ومنها عقوبات يعاقب عليها الإنسان وهو لا يشعر وهذا اخواني إخواني أعظمها ترى أحيانا رب العالمين يحسن إليك وأنت لا تدري أنه أحسن وقد يعاقبك وأنت لا تدري أنه عاقبك من الإحسان إليك يقول الله للذين أحسنوا الحسن وزيادة أحسنوا الحسنى قيل الحسنة الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وقيل الحسنى في الدنيا والزيادة في الآخرة كيف يؤتي الله للذين يحسنون يعني أنت لما تتصدق الله يكافئك في الدنيا أنت لما تبر والديك الله يكافئك في الدنيا أنت لما تصلي الليل لما تبكر للصلاة الله يكافئك في الدنيا أحيانا تقول يا أخي ما شفت الله ما, ما رأيت مكافأة أنا تصدقت فلوسي ما زادت أنا نقول قد يكافئك الله وأنت لا تعلم مثلا ولدك راجع من المدرسه ثم يقول لك يا بابا أنا بقطع الشارع أنا وصاحبي أحمد وبعدين أنا رجعت بسرعة وأحمد صدمته السيارة من الذي حافظ ولدك وجعله لا تكون الصدمة السيارة عليه ربما الرغيف اللي مديته لفقير للذين أحسنوا الحسنى أو ربما قبلتك لرأس أمك ربما أنت بالسيارة ويطلع عليك واحد وتتفاداه سبحان الله وتنجو بينما غيرك يصدم في مثل هذا الموقف من الذي أنجاك هنا أنجاك الريال اللي تصدقت به يوم من الأيام أو قبلتك لأمك ولتبكيرك للصلاة ترى رب العالمين كريم يكافئك في الدنيا ويكافئك في الآخرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وكذلك قد يعاقب المرء أوه لا يشعر ذكر أن رجلا في عهد موسى عليه السلام قال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني فأوحى الله إلى موسى أن قل له قد عاقبتك وأنت لا تشعر قد سلبت من قلبك لذة مناجاتي منذ عشرين سنة غيرك يقف يخشع يبكي أنا سلبت من قلبك عقوبة لك ربما أحيانا عقوق اولادك لك هذه عقوبة وأنت ما تدري تقول هل ولد الله هذه ما يسمع الكلام الولد أقول له أصحى صلي ولد ما يصلي الولد تعبان في المدرسة الولد يصاحب السيئين ربما كان عقوبة على شيء أنت تفعله ولذلك العقوبات أنواع بعضها عقوبات ظاهرة وبعضها باطنه لا يشعر بها الإنسان يقول هنا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وهذا المؤمن كان حسن الظن بالله يقول اللي عطاك قادر انه يعطيني أنت دائما اجعل قلبك محسنا الظن بالله يعني مثلا أنت بتروح تقدم على وظيفة لا تقول في نفسك والله أنا متوقع أنهم لن يقبلوني ما الله ظنهم قد يعني تقدمت عند خمس وظائف قبل وهذا ولا الظاهر بصور رقم ستة هؤلاء لن يقبلوني مثلهم أو مثلا شريت سيارة وعجبتك تقول والله شكل السيارة شهر شهرين بتنصدم ما أظنها تبقى لا تسئ الظن بالله انت توقعاتك للقضاء والقدر توقع شيئا حسنا يقول الله تعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ان خيرا فخير وان شرا فشر يقول ابن حجر في شرح الحديث يقول ان ظن ان الله تعالى يشفيه من مرض الشفاء واحد مريض ويقول لا والله انا ظني بالله حسن انا باذن الله اعلم ان الله كريم و كثير الاحسان ورحيم انا اعلم ان الله سيعاملني برحمته وان الله بيشفيني الله كريم يا اخي معقول اني ادعوه ولا يستجيب لي هذا حسن ظن بالله دائما ظن الظن الحسن بالله فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها مثل النخيل بحسنه يهدي لنا الثمر فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها مثل النخيل بحسنه يهدي لنا الثمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في اشراقه أوجن جنة ليل كالقمر هذه محاضرة التي الضياء قد انتشر الشمس في إشراقها أوجن جنة ليل كالقمر أوجن ليل كالقمر